مهما أشوف منه ومهما نسأل تعنو أحب مهما أشوف منه ومهما نسأل تعنو ما لخني وحرير كل افقار حساني الكاس وراحفتني على ناسكرا ولا يا عيلا ياوي بحب وحب ومقاشف من نور ومغم الناس هل تعانوا آه, آه, آه, آه, آه همني ولا قادر انا حكي جانت انا قلبي وبحب وضحت حبي وبحب جانت ويحب اوحبك ما اشوف منه ويحب لناس اللي تعالوا Sukfar, av en sukfar, och avilt du röppen, så lämna abni. i اشوف منه مهما الناس قالت عنه